119. بسم الله الرحمن الرحيم يا علم ما 117. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة 118. قل بلى ربي I'm um. أفترال <تصفيق> الله um 117. ومن الجن من يعمل بين يذيه بإذن ربه 118. ومن يزغ منهم عن Я ман 118. وحارب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الله سياد 119. qalilum min 'ibadiy فأَرَضُ فأَسَل O <laughs> a <laughs> ح قَا لَم إليُظ الن فَ إِلَّا إِلَ فَرِي قم مِنَ المُؤِنِي <تصفيق> قل ادعوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دونِ الله. қул хум من... 117. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا ذي الحق وهو وَكُنْتُمْ بِشَكٍّ وَأَكْمَنَا بَلْ 129. فتل الناس الخير نعم ساعدت على تستقضون وان قوم الذين كفروا لن امن بهذا القر وَلَهُمْ ثَوَابٌ إِذًا لِّلْمُنْفِقِينَ كَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا رَّبُّ بِذِى مَغْرِبِهِ يَرْجِعُ بَعْضَهُمْ إِلَى ظُلُمَاتِ بعض الْقَوْلِ جع بعض إلى بعض بل ندامت لما راوا العذاب ورجعن من الاضل في اعناق الذين كفوا هل يجزون وَقَالُوا إِنَّ أَكْثَرَنَا لَمُغَالَوْنَ وَأَن لَّا إِلَهَ وَمَا نَحْنُ بِمُعَنَّذِينَ قُلْ إِنَّ ربي 117. ولمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون 118. a ད� <laughs> ད� أَوَلَا ضَرٌّ وَلَا نُقُولُ لِلَّذِينَ قَالُوا مَذُوقُوا وإذا تلت لن 119. لما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا وَأَنْ خَوْلَ لَنْ لِنَكْفُ لِلْحَمِ إِلَمَّا مِنَ الذِّكْرِ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلُ وَمَا فَعَلُوا مِنْ كانا كثير قل انما اعذبكم بحده ام تنتقم 119. أثناء وفرادا ما بصاحبكم من جنة إنه مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَّ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَيْءٍ قل إن ربي يخذف بالحق علام الغيوب وَأَنْ كُلُّ أَمْنٍ نَّبِيٌّ وَأَنَّ لَهُ دَنَاةَ شُمٍّ مَّكَانٍ بَعِيدٍ وَقَدْ كَفَرُوا به يُلْقِي وَيُقْذِفُ نَ فِي الْغَيْبِ مِمَّا كَانَ ذَرِيعَ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فعل إنهم كانوا في شك